الله أكبر النابلسي ل ه للعلوم ا ل ا س ل ا إ ل ه أ ش ه د أ ن محمدا رسول ل ل ه أشهد أن محمد رسول الله حي على خلاف 「あなはいいたはあ <Was. S 1> な ا のお話を聞いている」 أ ك س و ا ل ا ل س ي ل ل ع ل م ا ل ا س ل ا